السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمع الهداء الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومستمعاتها أهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي نجريه مع جانب من الوفود الطلابية المتضامنة مع اتحاد طلبة سقية الحمراء ووادي ذهب وهي تأقضي مؤتمرها الثاني حيث ينضم إلينا السيد طالب أخير العبدالله من العام لاتحاد المستقل الطلبة الموريتانية أعلم وسألا بكم في المخيمات تعتقد بأن هذه هي الزيارة الأولى التي تقودكم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين للتعرف عن كثب على الشعب الصحراوي اولا وللمشاركة أيضا في المؤتمر الطلابي وهو الهدف الأساس الذي جئتم به ما هي الملاحظات الأولى التي تبادرت إلى أذهانكم وأنتم تطأون هذه الأرض؟ بالنسبة لي أنا كان من عام مرة لو لنجي لك المنظمة كان دائما يحضر منها وفوت هنا الانطباعات كانت انطباعات جيده لاني شفت شعب صحراوي يدور تقرير مصيره ياسر نشوفه خاصه عندنا احنا المجتمع البيضاني لان المش... المجتمع الصحراوي فيه ياسر من العادات والتقاليد اللي تجمع مع المجتمع الموريتاني شفت فيه ذي روح التغيير والاراده اللي كانت غائبه عندنا هوك قدروا ودن احنا في الاتحاد المستقل امتداد الحركة التاريخيه كانت عندها ياسر من العلاقات مع الشعب ولا جاوا وليده من اليوم قررنا ان لبيناهم كان زين عندنا إن نقدمه يعني نه... ما عندنا كي ملاحظة قد ما اختلف هاي الشي الطلاب لو كم عندهم الإرادة الكافية عندهم قوة عزيمتهم خاصة ان الشعب الصحراوي يقدر انه هذه هذي الأرض المناخ الصحراوي القاسي معانا انه قادر على انه ينتزع حقه نحن في الاتحاد المستقل دائما نقف مع القضايا العادلة نلاحظ ان الشعب الصحراوي والطلاب الصحراويين ما هم كثين جهودهم الإعلامية خاصة لمستوى الجمهور السلام الموليتانية قدودوا مقيف من مواطن مقيف عن القضية الصحراوية كانوا فعل فاعل والله بتقصير من نحن كالشباب تقدمي والله بتقصير هو والله أعلم مهم نحن جينا هون وفتحنا معاهم نقاش انهم تمو مشهولنا وفود ولجنهم تمو يطرحوا القضية ياك عود صداها اكثر نراجعين في المستقبل انها ماتوا الزيارة الاخيرة لاننا لا ينفتح معاهم سلسلة انشطة لاني ننتخب در جديد ونعدو لياس من الاعمال المشتركة اللي قادي يساعد به المواطن الموريتاني كامل الشقاء والصحراويين اللي هيعدلها ولا هيعود ونحن مجرد اداة لتوصيل هذه الرسالة طيب هذا على مستوى الشراكة مع الاتحاد الطلابي وكيف يمكن تعزيزها مستقبلا يعني القضية الصحراوية يفترض أن تكون معروفة طلابيا خاصة وأن الطلاب هم صفوة المجتمعات إن جاز لنا نقول يعني أين هي القضية الصحراوية في الأوساط الطلابية الصحراوية الموريتانية وخاصة على كافة تنظيمات طلابية التي يفترض بها أن تمثل كافة ألوان الطيف السياسي في موريتانيا شفت بنسبة الطلاب في جمهور السنوية الموريتانية يقدروا عن ياسر المسائل اللي هما يا الله يعود يعرفهم منها واقعهم هما الطلاب يعيوا يقيبوا عنه معنانهم فما بالك بالقضايا الدولية ذيك ايادي فمه ونوان فمه خبيث يقولون هو ليسعى ان الطالب يتم مقيم يقير في الاتحاد المستقل ل2009 عدد المخيم معرض للقضية الصحراوية وعيطوا في فمه داخل الساحة الجامعية وكان صداها كبير حيث ان لقات ياسر من التعاطف معنا يقولون مقاس ان الطالب الجامعي في جامعة ما يحمل نفس الفكر التحرري اللي يالله مؤهل ان الطالب يعود عنده لان احنا في مجتمع فمه تقولون طبعوا ياسر من التخلف ياس نحن قلت لك مشاكل اللي نعانوا نحن منها اليومية نقايبوا عنها فما بالو لكن هذا يقودنا إلى أنه يفترض او ما يجب عليه أن يكون واقع الحال من أنه الرأي العام الموريتاني الشعب الموريتاني الدولة الموريتانية على تماس مباشر مع القضية الصحراوية ويعلمون كل صغيرة وكبيرة عن هذه القضية باعتبار أنهم يعايشونها بالكاد يوميا يعني ألا تعتقد بأنه الرؤية يفترض أن تكون أكثر وضوحا خاصة على مستوى الطلاب الذين يعقوا جيدا التحولات الإقليمية والجيوستراتيجية وكذلك الدولية في ذي الفترة الأخيرة بدل المفتاح الإعلامي لمستوى الوطني فما خلق صداعات فيه وحدين كي دوروا برحة الأولى والله ده معدل قناة فما نقال قناة الحلقه الثانيه من سلسله برنامج معدلت مع القضيه الصحراويه ها معنى الصدى القضيه الصحراويه راه يبدا يدخل يبدا يدخل المنازل الموريتانيه قال انت تدخل لافذين او اللي خلقنا إن احنا انفتاح الاعلام سبب ذلك كان عندنا اعلان من احنا الوطني ولا يوخل ديك المسائل من لارك خاصه كان دور فيها الاتحاد قوه التقدم ني وليت مت... الناس التقدميه هي تطرح مط... الاطروحات بينما في مجموعات اخرى سياسيه قد تعود قضيه الصحراويه ما هي عندها معنى انهم هوسين ذلك تعود يرجع ان احنا كتقدميين انهم الى يدخلوا منين يشبر هالمواطن الموريتاني ما عنده اي مشكله معها يعني انتم لستم جددين كما تقول ومثل ما طبعا تفضلت قبل حين بانه كانت لديكم جهود على مستوى التحسيس بالقضيه الصحراويه في الاوساط الطلابيه خاصه في موريتانيا والراي العام ايضا ما الجهود التي يمكن القيام بها مستقبلا بعد مشاركتكم في هذا المؤتمر الجهود قررنا نحن على مستوى الطلاب والله هون نجي نشوفني لو طاعنا مخيمات صيفية مش وفود طلابية من جامعة نواكشوت تقدم يتقدم القادة كمثلاً يعودوا خريجين يقرروا يقرر المعلوماتية يقرروا علوم التكنولوجية حتى هم مشيولهم واحدين يقدوا يقرروا التلامين الصحراويين راقبين فيها عندنا الساعدو مش الطاقات الشبابيه مستعدينها تخدمني القضية هذه هذه الطاقات الشبابيه هي اللي تعود رسول ان يرجع شو الاراضي الموريتانيه مناش انه يبلغ هاي الرساله وبالمقابل احنا قبلواش من الطلبه الصحراويين نفتحو ملينا احنا قدامهم افاق يا كي يدخلوا هما الشارع الموريتاني ويطرحوا لهم القضيه الطلب الاخر يعني انتم تشاركون انت كشخص على الاقل لاول مره في مؤتمر طلابي كيف وجدت التجربه الصحراويه و ما هي الزاوية التي يمكن أن ينظر إليها من هذه الناحية كتجربة استثنائية؟ بالنسبة كتج... لتجربة أني انت خلت يا مسلقاعة خاصة خطاب الرئيس نقول, نقول إن احنا نحن مذل الشعبي شعرا جلي لأن على التفضيل الأوساط مدى الدور تقرير مصيرها خاصة في الظرف اللي في العالم ما يلاعود فيه مدى مزات تعانين النوع من, من المشاكل شفتنا أن الشعب الصحراني قادر أنه يمشي للقدام وقادر أنه يمشي للقدام وقرر مصيره كانت تجربة جيدة لاحظ فيها ملي ياسر من التماسك هنا بين الطلاب وبين الخريجين ياسر من العلاقات الجيدة اللي نحن قايبة عنها الشعب هون والله المواطني هون عندهم تارح نفس القضية ونفس الهدف قدوا ودي اختلفة انا ما قد شفتها انا شوف وحدين دايما يدور يخد مروسهم مصلحة دايما الشخص يروق الله مصلحته هون هون العكس مدى عندها مشروع واحد هو جامعة وتأسيس دولة الصحراء وهو انتزاع طيب كلمة اخيرة ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للطالب الصحراوي اولا وللشعب الصحراوي في هذه الزيارة الطالب الصحراوي موجه له انه الطريق وانه ت بالورد أغير يمشي وأنه لا هي ينتصر الشعب الصحراوي أنا شاكره على هذه الاستضافة العدنة شاكر هذه العائلات اللي استقبلت هذه الوفود ونقول لهم اللي أن إخوتهم في موريتان أنهم يتقاسوا معهم نفس المشاكل وأننا في موريتان لا بلد ثاني لهم وشكرا سمعنا وسمعاتنا نشكر لكم حسنا إصغائكم ومتابعتكم دمتم في أمن الله